قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهم